انت ليظني يضنيني دتيث سنين ليظفك انت اللي يضفكيد لو خبر يسحاني انت اللي يضنيني دتيث سنين لانا Liä 12:nä, vuosiksi on on من الأشياء أن اللي غني إذا تشيل لنا ادبح حكومه ونظن وحد ورك صريمه نزف نشروس قسم كن ارتدي اللي يرضيني في تسيلانا اللي لا شي لنا ديي باشنك ييهمارو خراق <تصفيق> ودا شي لنا نبريدن الحذى يا عراق ودا شي لنا ديي باشنك ييهمارو خراق ودا شي لنا نبريدن عراق طويل كم حسن يا وي <تصفيق> ورثن